اكيد حضور في ختن وتبوكنيه انش هود رات نت سريح الدو يني نيان ذا حسن حسن Makabritis, knygai, vybeli demoniai. Mara sneitini, haniki ir kederna, arbu ne files, ne tensi, su dreveliu. A Sergius Urius ir mūdystis nusneitų ولا إن أختي الحب ريجي ينيا <تصفيق> إلا أكره إلا قيس غرل غرده نوني أريس كارت ضده الهدعي بنون ولا إن, إن الحساب لان يقاب ناد نزود ربع انتو زونين سوف نريكا تنظر و ردي خلفا يكن دون صحاب ناكي غيلا داروني أيوم زاك الخاطر لنكي في الجيجو كمير ولا ينحو تلي هزما نريكيان و رات قدي تكيوت البنان Kau miogysv da fur miste surujote Ļėlėti gyda mis ir kurie sa organizationaltų Ļėlėti Ackytt des aynes Ketest ta irbaižių Toriku Da ma k reziovo misfintas ению kan inashuturat sarihu dunyaya anta sansu daraway hawa aqis nurabay eilagis baro garodumo نادم زو طربيع انتو زنين اي غاتلو ريكاتو نزارو ردي خليف اي هوا اي كيه دور تبا يغفينو توبو كان يماش قدورتو هوا اي كان من صحابك غي لا دالو انا اي ونزاك الخاطر هوا يا أخوتي عزما نوريقيان قرات قد تكيلت نتطربان انا اي هواء أيه دون تبايغ في نوتوبوكان نوتوب بيخ في نوتوبوكان بماشه دونتون ساريخ ويانا اي هواء قولاكم واحدة فرقينتون زيوينا اللا كانت تحل فينو توبقان يمشو دورت سريعه ودي على هوا لكن في لاسو سنزد عيد فرحه الا كان no artu zgolaz miskin yqna asmis